قيم الذي يذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا الحسنات ما فيه أبدا.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 فَلَعَلَّكَ بَاحِعٌ نَفْسَكَ عَلَى أَثَارِهِمْ إلَّا مِنْ يُؤْمِنُ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسْفَاتٍ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا 110. إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة, آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. 121. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا 122. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا 123. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدا.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 لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا 113. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأو إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته يا شُرَّ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِن الرَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئ لَكُمْ مِن أَمْرِكُمْ مِنْ بَطَأٌ وَتَرَشَّمْ سَإِذَا طَلَعَتْ تَزَا وَرُعَكَهُ بِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ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 117. وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد 118. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا 119. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم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 111. إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا 112. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا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 117. قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل 118. فلا تمار فيهم إلا مراءا ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا 119. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا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 قل لله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من وري ولا يشرك في حكمه أحدا وَأَتَلُّ مَا أُوحِيَ إلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحداً واصبِ نفسك مع الذين يدعون ربه بالغدات والعشى يريدون وجهه يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا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 121. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا بما بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا 121. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا 122. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون سيابا ويلبسون سيابا خضرا من صدوس واستبرق متكئين فيها على الآراك نعمة ثواب وحسن مرتفقا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 وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا أنا أكثر منك مالا وأعز نثران ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما ظم تبيت هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولإرددت إلى ربي لأجد أن خيرا منها من طلب قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك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 ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا 112. أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا 113. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية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 111. فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا 113. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا 117. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا 118. وعرضوا على ربك صفا كَمَا جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا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 ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عضدا 112. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم 124. فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا 125. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وَكَانَ وكان الإنسان أكثر شيء جدلا 110. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم, ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا 117. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومندرين 118. ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق 119. واتخذوا آياتي وما هزوا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 وَإِن تَدْعُهُمْ إلَى الْهُدَى فَلِي يَهْتَدُوا إِذَا أَبَدَى وَرَبُّكَ الْغَفُورُ الْرَّحِيمُ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَدْجَلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَهُمْ مَوْعِدٌ لِيَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلًا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 فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِ مَا نَسِيَ حُوَتَهُ مَا سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبَانٌ فَلَمَّا جَأَ وَزَعَ قَالَ لِفَتَاهُ أَتَنَغْدَى أَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصْرَبَانٌ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 124. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله 125. قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا 126. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فطلق حتى إذا أتي أهل قرية استطع ما أهلها فأبو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 111. فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا 112. فأردنا أن يبدلهما مِنْهُ خيرا منه زكاة وأقرب رحما 113. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا فاراد ربك ان يبلغا اشدهما فاراد ربك ان يبلغا اشدهما ويستخرجا كنزهما رحمه من ربك وَمَا وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا 112. ويسألونك عن ذي القرنين 113. قل سأفلو عليكم منه ذكرا 114. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا 124. فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما 126. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا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 111. حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا 112. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا.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 111. حتى إذا بَيْنَ بين الصدفين قال انفخوا 112. حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرق عليه قطرا 113. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا 114. قال هذا رحمة من ربي 124. فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا 125. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخت الصور فجمعناهم جمعا 126. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سماع 118. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إن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 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها ح ولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي 124. ولو جئنا بمثله مددا 125. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد 126. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا